نعتقد أن الكتب السابقة التي أوحى الله بها إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام قد رُفعت. تضمنت هذه الكتب السابقة أباطيل وأخطاء. اعتقدها الناس وجاء القرآن بتصحيحها من غير أن يقول ورد في كتابكم كذا وهذا هو التصحيح. ما الذي أراده الله بذلك؟ هل قصص التي أوحى الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لمجرد التسليه؟ فيها فائدة حقيقة فيها فوائد عظيمة لكن من ضمن هذه الفوائد تصحيح لما يعرف لا سيما لا سيما المتخصصون في كتبهم العارفون بما فيها إذا قرأوا هذه الآيات تحدث عندهم مقارنة سريعة بما يعرفون في كتبهم